فهم يصرف الالف ان شاء جعله قيمه التمر وان شاء جعله قيمه البر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل أرغب في تحويل مبلغ من المال لأهلي في بلدي علما بأنني أدفع المال إلى شخص هنا بالريال السعودي ويقوم بإيصال المبلغ إلى بلدي بعملة بلدي بعد أن نتفق على فرق العملة فهل هذا فيه ربا؟ الأصل في مثل هذا انه غير صحيح لانه صرف عمله بعمله لا بد ان يكون يدا بيد مثل لو صرفت ذهب بفضه او صرفت فضه بذهب فلا بد ان يكون يدا بيد والتساوي غير مطلوب لكن في موضوع التحويل وبوسائل الاتصالات والقبض والإقباض الحديثة هذه أجاز كثير من العلماء هذه العملية وقال إنه بالإمكان أن يقبض المحال له المبلغ والمدافع المبلغ في مجلسه الذي جلسه وإلا في العصر إنه لابد أن إذا كان يريد تحويل أولا يصرف العملة يقول خذ مثلا هذا ألف ريال أعطني مقابله كذا دينار فيأخذها يقبض هذه بهذه ثم يعطيه الدنانير مرة أخرى ويقول أرسلها لأهلي أو سلمها لأهلي أو سلمها لي مع المكتب الفلاني يأتي مندوب أهلي فيأخذها منهم لكن كثيرا من العلماء أجاز موضوع التحويل هذا بمناسبة وسائل الاتصالات والصرف الحديثة أنه بالإمكان أن يدفع له الريال السعودي ثم مندوبه في قريب أو بعيد في نفس الساعة يقبل القيمة يقول السائل إذا تزوج الرجل بامراه لها بنات بالغات فهل يكشفن عنه أم هو أجنبي إذا تزوج الرجل امراه فإن جميع بناتها الكبار والصغار يكشفن له ويكون محرما لهن لأنهن ربائب حتى وإن كنا متزوجات وهمهات أولاد أو بالغات ولم يتزوجن فإذا دخل على الأم حرمت عليه البنت وصار محرما لها أما العقد على الأم فلا يحرم البنت وحتى بناتها التي يوجدن فيما بعد لو طلقها مثلا الرجل تزوج امرأة لها بنات فإنه يكون محرما لهذه البنات ثم بعد سنة أو اقل او اكثر طلقها ثم تزوجت بزوج آخر وأنجبت له بنات فإن الزوج الأوسط هذا يكون محرما للبنات الأخيرات التي أنجبنا بعد طلاقه لأمهن لأنه ما يمكن أن يتزوج امرأة وبنتها يقول في بيع العبد الجاني قال المؤلف فإن كان معسرا فللمجني عليه رقبة العبد إن شاء فسخ العقد ورجع به وإن شاء رجع على البائع بالأرش السؤال من هو المقصود بهذا الكلام لأن الضمائر أشكلت عليه في بيع العبد الجاني الرجل مثلا عنده عبد رقيق الرقيق هذا قام وخبط شخصا بيده ففقع عينه فقأ عينه قيمة العين المفقوة هذه و... أين تعلقت تعلقت برقبة العبد الجاني الرجل السيد قال هذا العبد مؤذي ولا خير فيه اليوم فقأ عين هذا الرجل وباتر يقتل آخر هذا سيورطني في مشاكل جره وذهب به وباعه نقول له فعلك حسن في بيعك لا بأس لكن في ذمته في رقبته حق تعال أيها المجني عليه قال أنا أريد قيمة عيني كم قيمة العين الدية والدية هذه دية عمد لأن الرجل فقاها عمد فهي تقدر بخمسة وخمسين ألف كما هو المعمول به حاليا أن الدية دية العمد مئة وعشرة ألاف ودية الخطأ مئة ألف فيقول اريد خمس وخمسين ألف انت ايها المشتري ان دفعت لي خمسه وخمسين ألف فبارك الله لك في بيعتك او انت ايها السيد ان دفعت لي خمسه وخمسين ألف فبارك الله لك في بيعتك ولا ما يصير يباع وانا عيني ذهبت فقال المشتري انا اعطيك الحق خمس خمسين ألف عندي يلا يا اخي سلم لا الحقي ما عندي شيء سال عنه صاحب العين اللي راحت عينه قالوا هذا مفلس ما عنده شيء يقول البيع ما هو صحيح اذا انا حقي في هالرقبه ذي ما يصير تاخذه وحقي في رقبته ولا تعطيني شيء لأنك أنت ذكرت لي أنك ما عندك دراهم تسدد فالمجني عليه بالخيار إن شاء أمضى البيع إن السلم حقه أو رضي بالوعد وإن شاء قال لا البيع ما يصير أضيع بينكما هذا يقول أنا بيت وهذا يقول أنا معسر المشتري فالبيع غير صحيح أنا اخذ الجاني هذا وأنا أبيعه وأستلم من قيمته خمس خمسين ألف والباقي أعطيكم اياه هذا معنى قول المؤلف رحمه الله فإن كان معسرا يعني المشتري أو البائع المهم أنه ما, ما يحصل له حق فللمجني عليه رقبه العبد يقول أنا حقي فيها الرقبة ما أرضاك أنت ولا أنت حقي في هذه الرقبة إن شاء فسخ العقد ورجع به وإن شاء رجع على البايع بالأرش قال لا خلوا البيع ماضية وأنا أرضى بوعد البايع انه يسلمني حقي فهو بالخيار لئلا يضيع حقه يقول السائل ما معنى قول المؤلف رحمه الله ويكتفي بالرؤيه فيما لا تساوي في ما لا في ما لا في اجزائه كارض والثوب والتقطيع يقول معنى قول المعلف رحمه الله تعالى ويكتفى بالرؤية فيما لا تتساوى أجزاؤه كالأرض والثوب والقطيع يعني أن هذه الأشياء لازم أن يراها ولا يصح ان يقتصر على رؤية شيء منها لانها ما تتساوى فيما لا تتساوى اجزاؤه قال مثلا عندي مئة خروف اريد اعرضها للبيع جاء اخر وقال انا اشتريها بكم؟ قال بيعها عليك الخروف الواحد بخمسمائة ريال قال أين هي؟ قال هي في المزرعة بعيدة لكن تعال ناظر عندي ثلاثة خرفان بالحوش فناظر ثلاثة فأجبته فقال شريت عليه بالمزرعة على خمسمائة ريال فلما ذهب إلى المزرعة وجب أن وجد أن في المزرعة صغار أو معيبة أو ضعيفة فمثل هذه ما تتساوى أجزاؤها بخلاف الأشياء التي تتساوى أجزاؤها مثلا فيصح إذا رأى شيئا منها مثل صبره من البر كومه نوعه واحد وشكله واحد يطلع على نمونه منه كفي ما يحتاج ان يكشف على جميع الحب او جميع الاكياس ان كان في اكياس مثل اكياس سكر مئة كيس سكر اطلع على واحد منها وهي غالبا ما تختلف فيكفي بخلاف ما لو كانت متفاوتة بد ان يطلع على الجميع يقول السائل هل من السنة ترك السنة في السفر وكم هي المدة ما فيه مدة محددة ما دام أن الرجل مسافر جاد به السير ينتقل من مكان إلى مكان أو جالس في مكان بانتظار أمر من الأمور يقول إذا حصل مشينا إن شاء الله يحصل اليوم ما ندري غدا بعد غد بعد أسبوع بعد شهر ما ندري لو حصل اليوم انتهى مشينا نحن مستعدون مثلا هو اصلا مسافر ولكنه جلس في مكان ينتظر إنهاء عمل ما فهذا يقصر وإن طال به الزمن والسنة في من يقصر أن لا يأتي بالسنن الرواتب سوى سنة الفجر والوتر فلا ينبغي للمسلم أن يتركها لا حضرا ولا سفرا يقول السائل تاجر يبيع الأجهزة الكهربائية مثل المكيفات وغيرها وأراد أحد البنوك الربوية التجارية أن يتعامل مع هذا التاجر بشراء السلعة ثم يبيعها على المشتري على مشتري آخر بحيث أن السلعة لا تتحرك من محل التاجر بل يشتريها البنك ثم يأخذها المشتري مباشرة ويسدد البنك بالتقسيط. فما حكم التعامل مع البنك؟ أما البيع على شخص يتعامل بالربا وبعت عليه أنت بيعا صحيحا أو اشتريت منه شراءا صحيحا فلا ضير عليك ولا يضرك. بنك ربوي مثلا بعت عليه انت سيارات بيع صحيح او بعت عليه مكيفات او ثلاجات او غيرها مثلا لا يضرك تعامله لان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من اليهود وهم يتعاملون بالحرام ولا يتحاشون واشترى وما سالهم عن هذا الشعير الذي اشتراه هل أنت زرعته أيها اليهودي أم أنت اشتريته ربا أم أبدلته بقمح أم أبدلته بذرة ما هو مصير هذا الشعير عندك أنا ما اشتري منك حتى أعلم من كيف جاء إليك ربما تكون سرقته ربما تكون كذا كلا. فالرسول عليه الصلاة والسلام اشترى الشعير من اليهودي ولم يستفصل فالتعامل المشروع مع من يتعامل احيانا بالحرام ما يضيرك انت لكن انت احذر ان تتعامل معه او مع غيره بالحرام هذا من ناحية اما من ناحية الثانية فلا يجوز بيع السلعة اكثر من مرة وهي في مكانها بل لابد ان ينقلها المشتري فلا يجوز ان تباع وهي في مكانها ربما بيعت خمس عشر بيعات وهي راكدة فإذا حملت وجد الصندوق خالي ربما يقول هذا يقول هذا صناديق قماش هذه صندوق كرتون وثلاجة مثلا كذا قدم إلى اخره بخمسة آلاف ثم يشتري هذاك ثم يجي الآخر يبيعه وهي ثلاجه ثم الرابع والخامس فإذا كشفوها الأخير وجدها كرتون ما في شيء هذا ما يجوز بل لابد من استلام البضاعة التي تشتريها يقول السائل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل إلى النبي يشتكي استطلاق بطن آخيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا الحديث ما معنى الاستطلاق وما معنى كذب بطن اخيك رجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان بطن اخيه استطلاق يعني صار ما هو اسحال يمشي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسقه عسلا فسقاه عسل فجاء الرجل وقال يا رسول الله زاد فقال أسقه عسلا ثانية فسقاه عسل فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم الثانية وقال زاد فقال عليه الصلاة والسلام أسقه عسلا الثالثة صدق الله وكذب بطن أخيك فسقاه عسلا فاستمسك يقول ابن القيم رحمه الله العسل علاج بإذن الله ولكن الرجل ما في بطنه محشي فاستطرق فسقاه عسل فحرك البطن وخرج زياده كان في شيء محتبس فخرجه فسقاه الثانيه فزاد يعني حركه زياده فسقاه الثالثه بعدما نظف فاستمسك باذن الله وصار ياكل ويبقى الطعام باذن الله حتى يهضمه يقول ان الاستطلاق الزياده اللي صارت العسل حرك ما في البطن ومن المصلحة الا يبقى لانه مستعد للخروج فيخرج يستريح منه فيبقى تبقى الامعاء نظيفة فإذا جاءها الطعام الجديد بإذن الله استقر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صدق الله لأن الله جل وعلا قال يخرج من بطونها شفاء للناس يقول السائل امرأة اعتمرت واكملت عمرتها ولكن نسيت ان تقص من شعرها اذا كانت تحللت بشيء ما غير الجماع فلا ضير عليها تقصر ولا شيء عليها إن شاء الله وإن كانت طافت وسأت مجامعها زوجها قبل أن تقصر من شعرها فقد لزمها الهدي لأن التقصير واجب من واجبات العمره على رأي كثير من العلماء فهي تحللت التحلل الكامل بالجماع قبل أن تقصر فعليها هدي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم ولا تأكل منها ولا تطعم منها غني وإنما تكون للفقراء خاصة فإن لم تستطع قيمة الشات فتصوم عشرة أيام يقول السائل أودعته مبلغ من المال في بنك إسلامي بدون شرط الربح فهل يجوز وكيف تكون الزكاة للأصل وللربح يقول إنه أودع مبلغا من المال في بنك إسلامي بدون شرط لربح يعني ما اتفق على ربح لأن البنك إذا كان إسلامي بمعنى الكلمة حقيقة فهم يتاجرون بالدراهم والمتاجرة حسنة ثم ما يقسم الله من ربح في آخر الشهر أو في آخر السنة أو بعد ستة أشهر يكون للبنك نسبة معينة ولصاحب الدراهم نسبة معينة من هذا الربح الذي ساقه الله بدون تقدير هذا لا بأس به ويكون تكون الزكاة على رأس المال مع الربح فمثلا هو اودع عندهم عشرة آلاف ريال يتاجرون بها ويقول إن شاء الله بعد سنة نحاسب ثم ننظر ماذا صارت العشرة فبعد مضي السنة أو قريب من السنة قال لهم أريد أن تعطوني تقريبي للحساب لاني اريد زكيه أريد أن أحفظه وأصونه وأحميه وأحرسه بهذه الزكاة ما أحب أن يكون أن تكون الزكاة فيه ذا تتلفه قالوا الذي يظهر لنا والله أعلم أن العشرة الآن أصبحت خمسة عشر هذا التقريبي فيزكي الخمسة عشر لأن الزكاة في الأصل مع الربح ربح التجارة يزكى حوله حول أصله يقول السائل هل يشرع تقبيل الحجر الاسود بدون طواف الوارد ان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر كلما حاذاه في الطواف وقبله صلى الله عليه وسلم بعدما اكمل الطواف وصلى ركعتين خلف المقام جاء الى الحجر الاسود فقبله ثم خرج الى الصفا عليه الصلاه والسلام فالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم تقبيل الحجر الاسود مع الطواف في اثناء الطواف او بعده والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين